أَسَرَّ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنَّهُ تُمِدُّنا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي يه أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعترنا لهم عذابا أليما ويضع الإنسان بالشر الدواعي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 أمرنا متر فيها ففتقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلتنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا